حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون Bashiraan wnaziraan Faa'arad aektharuhum Fahum la yasmahun Mataduruna. qloobuna Fii vain me, ja muut, ja meillä on välinen ja إلاهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستوۡفرو فاستقيموا إليه واستوۡفرو وويلٌ للمشركين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 تستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها, فقال لها وللأرض اتيا قوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماء في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء إن أمرها وزينا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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن به كافرون، فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا، وقالوا من أشد منا قوة؟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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّنَا الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ اِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقِطْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم نجعلهم تحت أقدامنا مِنَ من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 الله. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 نَكَتَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَتَّزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قُرْآنًا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 ظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ مَا لَهُمْ مِنْ لَا يَسْأَمُ الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأ مسّه ليقولن هذا لي وما أظن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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أفسهم حتى Taayat biyan أَنَّهُ annahu al-haq, awa lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shayin shahid.